أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تنصر الإسلام وأهله في كل مكان اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان